إَِّهُ لَ قُرآنُ كَرب فيِي كِتابَابِم مَكنُود لاَا يَمَسّهُ إِلَّا المُقَهرُود فَزلُ مِ رُوَب الْعَم أَفَ بِهذَا الحَديثِ أَتُم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ انتظرون ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عريم